يومئذ نعيمه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية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 إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلىينا إبهم ثم إن علينا حسابهم